متولي شيء من العذاب أفواه وأرانب لمن يشهر القمر من كنوز الاذاعه رحله ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الاذاعي يصحبكم فيها عماد يونس وصفيه صبري أعزائي المستمعين أهلا بكم معنا في لقاء جديد وصهرت من كنوز الإذاعة أعزائي المستمعين ونبدأ اللقاء مع الكاتب الدكتور يوسف إدريس دكتور يوسف إدريس من مواليد التاسع عشر من شهر مايو عام 1927 بمحافظة الشرقية تخرج في كلية الطب عام 1952 ثم حصل على دبلوم الأمراض النفسية ودبلوم الصحة العامة وفي عام 1952 وعند قيام ثورة يوليو شارك في تحرير أول مجلة يصدرها الجيش وهي مجلة التحرير التي صدرت في سبتمبر عام 1952 وقد بدأ الكاتب الدكتور يوسف إدريس كتابته للقصة القصيرة منذ وقت مبكر بعد التحاقه بكلية الطب وجذبت قصصه الأولى الانتباه إلى أن اسم يوسف إدريس سيصبح من الأسماء اللامعة في فترة قصيرة وهو ما حدث بالفعل خاصة بعد كتابة قصته ونشودة الغرباء والتي نشرت في مجلة القصة عام 50 ثم تابع نشر قصصه في مجلة روز اليوسف ثم قدمه عبد الرحمن الخميسي إلى قراء جريدة المصري التي كان ينشر فيها قصصه بانتظام أصدر مجموعته القصصية الأولى أرخص ليالي عام 1954 ولاقت ترحيبا كبيرا من النقاد والقراء كتب يوسف إدريس عدة مقالات في مجلة صباح الخير ثم أصبح من كتاب جريدة الجمهورية حيث بدأ بنشر حلقات قصص قاع المدينة المستحيل خبر السلطان. ثم انطلق يوسف إدريس مؤكدا مكانته كأبرز كتاب القصة القصيرة وظهر ذلك في العديد من القصص القصيرة التي كتبها ومن أهمها البطل حادثة شرف بيت من لحم آخر الدنيا لغة الآي آي إن الداها وكان من مقدم الروايات أهمها الحرام العيب رجال والثيران العسكر الأسود نيويورك ثمانين السيدة فيتا ومن أهم مسرحياته جمهورية فرحات ملك الأطن اللحظة الحرجة الفرافير المهزرة الأرضية والبهلوان ترجمت أعماله إلى 24 لغة عالمية وأخر مؤلفاته الأب الغائب ومن الجوائز التي حصل عليها جائزة عبد الناصر في الآداب عام 69 جائزة صدام حسين في الآداب عام 88 جائزة الدولة التقديرية عام 1990 وقد رحل عنا في الأول من شهر أغسطس عام 1991 أيام والأحداث والذكريات وأمين صبري في حديث الذكريات منذ ربع قرن أن يزيد بدأ دكتور يوسف إدريس مغامرته الفريدة الشائقة في عالم الفن باحثا عن الأسرار والأصداف والآلئ وبين الحين والحين كان يعود إلينا محملا بكنوز البهجة والجمال وكأي عاشق متيم بالحياة خرج الدكتور يوسف إدريس مسلحا بالصدق والجرأة والمحبة لا غير فواتته الجرأة ليخوض البحار ويصارع الأنواء ويرتاد الشواطئ المجهولة وينتقل ويجرب ويجرد جرب في الأسلوب والتكنيك والموضوع وتنقل من جنس أدبي إلى جنس أدبي آخر فكتب القصة القصيرة والرواية والمسرحيه والمقال وأغلب الظن أنه منذ شرع في مغامرته لم يكن يدري أنه سيضيف إلى ثروة مصر القومية فنا بالغ الصدق والجمال فأنت عندما تقرأ أعماله لا تشعر أبدا أن صاحبها قد كابد أو عانى أو جاهد كي يكتبها تشعر كأنه كان يتنفس فقط فهي تتسلل إليك بلا عصر أو عناء فتستمتع بها كما يستمتع الضمآن بالماء السلسبيل أيها الإخوة رغم أن الشيء الوحيد الذي يلفت الانتباه في حياة الكاتب هو فن فقط فهذه مجرد محاولة متواضعة للاقتراب من حياتي وذكريات أديبنا الكبير الدكتور يوسف إدريس. دكتور يوسف إدريس احنا بنرحب بيك وسعداء الحقيقة بلقائك. آه وسهلا سعيد جدا أن نتكلم عن حديث الذكريات <تصفيق> اهلا بيك يا فندم دكتور يوسف يمكن حضرتك من يعني احد الكتاب اللي انعكست مراحل حياتهم آه على آه كتابتهم بشكل واضح اسمح لنا ان احنا حديث الذكريات في هذه الحلقة معك انها تكون تقسيم لحياتك من خلال آه آه مراحلك الفنية وتطورك الفني تسمح لنا يا آه قوي يعني آه اللي تشوفيه أنا عموما يمكن الملاحظ انه إن الانسان يستطيع إن هو يضع ايده على حقبة كاملة من حياتك او من تجربتك الشخصية الحقبة دي بتتكلم فيها عن القرية المصرية يمكن في مجموعة كبيرة من القصص احداثها وشخصياتها وقضاياها كلها حول قضايا القرية المصرية بنا تذكر الحرام بنا تذكر ارخص ليالي بنا اخر الدنيا ده يخليني اتوقف وارجع على حياتك الشخصية واقول حضرتك ولدت في القرية هو الحياة حكاية القرية دي هكاية ظريفة يعني انا ولدت في القرية فعلا قريتنا في محافظة شرقية انما كل السنوات اللي قضيتها في القرية لغاية سنة ثمان سنين بس, بس. ومن ثمان سنين الآن انا في مدن مصر مختلفة وفي القاهره بالذات. إنما الثمان سنين دول أصاروا فيها بشكل خطير جدا لأنه طبعا بيبقوا سنوات بتوع تعبئة العقل والوجدان بطعم الحياة وبالتجارب الأولى وبفهمه وانتمائه وإحساسه ومصريته ومن هنا ترباني يعني نوع من الاقتناع انه الحقيقة القرية هي مصر يعني انا فخور بهذه الفترة من حياتي وكنت باختار النماذج اللي اكتب عنها من القرية مش لانها قروية او فلاح مصرية لانه المدينة وبالذات من مثلا مدينة زي القاهرة اللي هي قضيت فيها اكبر فترة من حياتي انا في رأيي مجرد كانت خان او لوكاندة بين السويس وبين اسكندريه لما كانت البضايع بتروح من الشرق للغرب ومن غرب للشرق وما كانتش مصرية في تقاليدها ولا في سلوكها ولا في ناسها كانوا معظمهم تجار ومعظمهم اصحاب آه آه يعني محلات واصحاب صفقات يعني حاجات بينما المصرية بتمثل في الفلاح المصري اللي هو عاش مدة طويلة جدا من حياته مش بس يزرع لان الزراعة دي ممكن تبقى صامع زي اي صناعة انما الزراعة بطول مدتها وزراعة في وادي النيل خلقت انواع وانماط من التقاليد ومن الشخصيه اللي هي بنقدر نسميها الشخصيه المصريه فتقدر توصفها لنا يعني مثلا علامه رئيسيه من علامه الشخصيه المصريه حب الاخرين مم. يعني مثلا لما نروح نسافر في بلد اوروبي او حاجه كده بيحس ان الناس بتعامله باحترام وكل حاجه ده مش بحب مم. المصري بيحب فعلا الناس يحب الانسانيه بشكل مطلق يحب يساعد الاخرين جزء تاني من الشخصيه إنه محب للاستطلاع يعني حب الاستطلاع عند المصري مساله في دمه يعني ولذلك الناس بيتكلم عن بعض كتير طبعا دي نواحي سلبيه يعني اصل مش شخصيه مليانه نواحي ايجابيه بس فيها سلبي وفيها ايجابي شخصية تلتهابه انه كريم رغم فخره الشديد يعني يعني مثلا انا بقيت استغرب احيانا اني اروح عند واحد فلاح فمثلا السمراته تروح مسكر فرخة الوحيدة اللي عنده مدبحة انت عارف ايه واحد عنده فرخة وحيدة يعني زي واحد عنده مثلا مئة الف جنيه في البنك ويعمل لك وزوره ويبقى بلا مليم يعني <تصفيق> الصفة رابعه او خمسة كما تسميها الخبس او الدهاء بس الدهاء مش شرير الدهاء الطيب الدهاء اللي الغرض منه عدم اظهار ما يفكر فيه لانه الاستعمار الطويل له والقاهر الطويل اللي اتعرض له علمه انه يخبي انفعالاته ويخبي مشاريعه ويخبي اراؤه ولا يظهرها لاحد اطلقه يعني في حاجات كثيرة حقيقة في الشخصية طب المصرية منقدر يقول يا فاندب ان الصفات دي اللي حالك قلت عليها في الشخصية المصرية معظمها موجودة في دكتور يوسف ادريس ككاتب مصري أصيل ما فيش شك ان موجوده بينس التفاوت يعني دكتور يوسف ادريس يعني حبك وارتباطك للقرية اللي يعني اللي في اعتقادك انها هي التعبير الحقيقي او الواجهه الحقيقيه لمصر نقدر نقول انه ارتباطك بيها بيتمثل تمثيل عملي في انك دايما تروح للقرية دايما تختلط بالريف المصري دايما يعني تدرس او تعيش مع نماذج حقيقية من الريف انا عايز اقول لها الحراكة يعني انا تعلم حب الريف للاسف مش من مصر م. يعني أنا, ب... انا بسافر بره كتير جدا وفي في اوروبا في امريكا في اسيا في افريقيا في كله هناك ما بيسموش ال بيسموها ناكمباني او الريف او يروح في الغابة او في البداع انه هو اساسا قدرة ومحاولة للاتصال الكوني بالطبيعة وانا لما جيت هنا فعلا ابتديت احس انه كنت من زمان بروح القرية وبتسائل كل شهر ضروري لازم اروح مرة على الاقل مرة في شهر الا ما يكون اكثر بقيت اتسائل انا بقى اشمعنا يعني هذا الاصرار هل هو نوع من الوفاء للقريه هل لاني اشوف مثلا وادتي الحاجه ومش عارف ايه اقعد اشوف خلاتي وحاجات زي كده ولا ان انا فعلا عايز اروح لسبب اخر اكتشفت فعلا انه حين يذهب الانسان الى الريف كانه بيخلع ملابسه وبيستحم في احضان الطبيعه لانه ما فيش عمارات ضخمه ما فيش دخان ما فيش كل الحوائق ما فيش الضجه الشديده دي ففعلا بيجد نفسه هو والخضره والنجوم والليل والهواء والاكسجين والاحساس الكامل بانه هو الوحيد البشري في وسط هذا الديكور الطبيعي المساله دي ما قد ايه بتريح الاعصاب لدرجه ان لما كنت في باريس الناس ما يكادوا مش بقى حتى الناس اللي اصلهم الريف الناس بتوع باريس نفسهم بتوع المدينه يعني اه بتقول مدينة ما يكاد ينتهي عمل يوم الجمعة لان عندهم بياخدوا السبت والحد اجازه حتى يعني كأنهم مثلا على موعد خطير الشأن مع الطبيعة يجروا جري على الريف ولا انسى ابدا البنت اللي بتاعت الاستقبال في الفندق اللي كنت نازل فيه لما نزلت انا يوم السبت وكان عندهم السبت والحد والاثنين كان اجازة قومية فلقيتها بتعيط تعيط فعلا افتكرت فيه يعني شخصية او حاجة او تلا مالك قلت اصور ثلاث يال انا هتحرم فيهم من اني اروح زي بيت الناس معناها بتروح كل اسبوع معناها يعني. بتروح كل اسبوع تقريت الخبر يا علي عم طاوع وفي حد في البلد ما سمعوش ده صوت المنادي يخرم الودان اليوميه بسيتي ستي على خمس 15 يوم الا عزيزة يا عزيزه يا ما تكلين يلا طب وما روحش ليه بقى ده احنا حتى على راي المثل مش لاقين ترابنا محدش بيموت من طب ما روحش ليه بس عشان انت لسه بعت طب بكره الصبح مالك ليه سيل الحصان يبقى لك الكلام ان شاء الله يا اخوي ان شاء الله زكي محمود عقوه طلع ده حطلين الشمي لا يا فندم سيدي الشما والنبي سيدي ابو محمد عبدالله الله عبد الله خلي يا عبد عدل الملاحي محمود عبدالله الحياه انت الحافظ اللي عليك يا اخويا انت دي رجلك يا اخويا ما تخلي يا اخويا اصمم عليك يا اخويا انزل يا عبدالله انت مش قادم كويس هو يا رئيس يا عبد الله بلاش ما اوحى انزل اللي تقدر تصبطه مش قادر له يا ريس عارفه ماما قدامك هو زي الحصان ولا يعني عشان ما واقع يا اخويا ما الا الشاطر يا عزيز احنا مش عايزين كتر كلام جوزك عيان ومش قادر يقف على الرجال اين يا اخويا ما تفوتش عليه بعد الشر انزل انزل انزل ما تعطلناش يا اخي انزل انزل ايه يا ريس عارفه اظهر ابو العيال حيموت من الجوع الى هي يا عزيز خلي عندك نظر انت عازاي يروح يموت هناك ربنا ما يجيبش حاجة وحشي طب نروح كلاتنا واشتغلاني انا ما عنديش امر دكتور يوسف ادريس احنا قلنا ان حضرتك يعني عشت في القرية لمدة 8 سنوات فقط بعد كده انتقلت للقاهرة او لبعض المدن المصرية بسبب ليه يعني ليه سبت القرية وعيشت في المدينة انا والدي كان اخصائي في زراعي فكان بينتقل يعني بعد كده عشت في ضمياط في شمال الدلتا عشت في المنصورة عشت في الزأزيق عشت شوية في الفيوم شوية في البحيرة يعني كان هو كل ما يتنقل في بلد بياخدني معه طبعا وبالتحقب بالمدارس ولذلك لتحقب بالمدارس كتير جدا دي كانت في المرحلة بقى الابتدائية والثانوية السانوية بمعنى صح طب هو يعني لو اسأل حضرتك انت كطفل يعني كنت بتتميز بايه كنت اه يعني اه بتحب اشياء اكتر او بتاخد بالك من اشياء زمايلك الاخرين ما بياخدوش بالهم عندك حاجات مهمة اقرانك الاطفال الاشياء دي مش مهمة بتحب تقرأ بتحب طب يعني ايه تكويناتك النفسية وانت طفل صغير يعني عشان يكون صغير معاك انا كنت طفل غلبان جدا بمعنى <تصفيق> <تصفيق> يعني ما كانش عليا ما يسمى الآن وما بيفخر بيه الآباء والأمهات بعلامات النبوء ولا حاجة من ديان لنا حد ذكاء ولا سريع البديهة ولا أي حاجة انطوائي أتأمل الأشياء كثيرا جدا غارق تماما في أحلام اليقظة وخصوصا لاني في معظم الحالات كنت أروح المدرسه ماشي مسافة طويلة حوالي خمسة ستة كيلو فكنت بقطعهم في نوع من حلم يقظة طويل م. جدا وكانت الأشياء تسرني بقدر ما تسير فيها من أحلام يقظة مش بقدر ما هي جميلة أو حلوة يعني لسه أحلام اليقظة دي موجودة عند حضرتك لغاية الآن؟ آه بس الحقيقة يعني للأسف طبعا الواحد لما يبقى يحقق الأحلام لا انه ان تحقيق الاحلام فيه متعة وتقريبا يعني حقق حاجات عمره حلم بها حتى مثلا يعني انا عمري ما كنت اتصور انها هكون كاتب مثل او اذا كنت كاتب ان انا يعني حاضر اكتب حاجات تقدر في, في الاخرين هذا التأثير اللي بالمسؤلاء فطبعا في تحقيق هذه الاشياء متعة بس لا يمكن حسيت بمتعة مع كسرة المتعة اللي حس في حياته تعادل ما كنت أحسه من متعة أحلام اللي واللقاء التالي مع الإذاعية سلوان محمود الإذاعية سلوان محمود ابنة الشاعر الكبير محمود حسن إسماعيل وهي من مواليد الثامن عشر من شهر أغسطس عام 1946 حصلت على بكالوريوس الفنون التطبيقية في يونيو 68 ثم دبلوم دراسات عليا عام 1980 وحصلت على الدراسات الحرة في مجال العمارة الداخلية في ألمانيا لمدة ثلاث سنوات وقد عملت سلوان محمود في بداية حياتها بوزارة الثقافة ثم كان مزيع ومقدم برامج ثقافية وفنية بالتلفزيون دبي في الفترة من عام 1969 حتى 1972 عادت إلى مصر وعملت بالتلفزيون المصري حيث عادت وقدمت أول برنامج عن الشعر في التلفزيون بالقناة الأولى عام 1973 باسم عالم الشعر والشعراء عينت بالإذاعة المصرية في البرامج الثقافية بالبرنامج العام عام 1978 ثم تدرجت حتى وصلت لنائب رئيس الإذاعة المصرية في عام 2004 وحتى بلوها لسن التقاعد ومن أهم البرامج التي قدمتها الإذاعية الراحلة سلوان محمود قطرات الندى، فنون، على عودي، حديث النفس بالإضافة إلى العديد من البرامج الثقافية والسهرات المنوعة كما شاركت في تقديم أول فترة ثقافية مفتوحة على الهواء في الإذاعة المصرية وأشرفت عليها واختيرت كعضو في العديد من اللجان والجمعيات الثقافية شاركت في العديد من الندوات الشعرية والأمسيات الثقافية وندوات النقدية في مجال الفن التشكيلي والشعر وقد رحلت عن عالمنا في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر عام 2007 إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى حياتي وعود وأمنية دموع اليتيم تخاف الضياء وأوهام عشق وأخيلة من وراء الغيوم أدونها فوق هذا الورق ونار أداعبها في فمي وكأس أنادمها والغسق فراغ يعربد فيه الملال ويعوي به أرق مسترق قال صديقي عرفت الغرام فقلت أجل ذقته مرتين يا صديقي عرفت الغرام فقلت أجل ذقته مرتين فتاة تألق فيها الجمال وأحببتها مخلصا دورتين وماتت ولم أجن منها سوى على راحتي ها هنا دمعتين اخرى نفضت اليها اسايا وناجيتها بارق الغناء ففي وجهها النور نور الصباح وفي شعرها السر سر المساء وفي ثغرها لهفه الوالهين وفي جفنها نعاسة الأنبياء وسرنا معا في طريق طويل نهايته غيمة قاسية تحدثني عن غد مستباح لاهوائنا الحرة العاتية وعوذتها من جنون الشباب إلا من القبلة العاصية وفي ركننا الغائم المستضلي جلسنا ننغم أشعاري شار صلاح عبد الصبور قطرات الندى سلوان محمود أعزاء المستمعين الساهرين معنا في سهرتنا من كنوز الإذاعة يسعدني اليوم أن ألتقي بالإذاع القدير الأستاذ محمد فؤاد كل سنة وانت طيب ومناسبة الاحتفال بعيد ميلادك كل سنة وانت طيبة يا صفية وبقوا حيي المستمعين الساهرين في صهرت من كنوز الإذاعة وتحية لك أيضا بعد رحلة طويلة من الفن الإذاعي الجميل متعتنا بكتير من البرامج أجرس الخطر برامج قصيرة عديدة حصل ما حصلش عنوين جرانين المستقبل كتاب حياتي شيك على بيات حقيبة رجل مهم صدق أو لا تصدق يعني نقول إيه كتاب حياتي <تصفح> <تصفح> الأستاذ محمد فؤاد يتكلم عن كتاب حياته للساد المستمعي كتاب حياتي طبعا مليء بالصفحات أعتقد ان الصفحة الرئيسية في هذا الكتاب هو حبي وعشقي للميكروفون الإذاعي اللي يعني التحقت بالإذاعة منذ عام 1981 ومنذ هذه اللحظة كنت بعدي من قدام مبنى الإذاع والتلفزيون أيام ما كنت في كلية الإعلام جامعة القاهرة عشان أنا خريج كلية إعلام جامعة القاهرة دفعة 1978 دور مايو بتقدير جيد في شعبة العلاقات العامة والإعلان فكان يعني كنا بنعدي من قدام المبنى نقول يا المبنى الكبير ده ممكن الواحد بعد ما يتخرج يلتحق بالعمل بهذا المبنى الضخم لحد ما جات الفرصة وكان فيه مسابقة فتقدمت فربنا وفقني والتحقت بالإذاعة كنا بنتدرب على إيد الأستاذ صبري سلامة وعلى إيد الأستاذة بديع الفاعي وبعد كده يعني كانت المرأبة العامة للمنوعات أنا ذاك يعني كانت بتفتقد الأصوات الرجالي أغلب الزملاءنا كانوا من الأجان أصوات نسائية فمنذ هذه اللحظة طبعا بدأت كان في عمالقة بالفعل أستاذ عمر بطيشة الأستاذة نادية صالح مدام آيات الحمصان الله رحمها مدام شيرين غالب مدام هدى العجيمي يعني م. قامات إذاعيات وإذاعيين تعلمنا على أديهم فعلا وصقلنا مواهبنا أول برنامج قدمه الإذاعي الأستاذ محمد فؤاد سنة واحد وثمانين أو بعدها بسنة أو شهور يعني. هو ساعة ما التحقنا بالعمل الإذاعي كان فيه يعني تقليد جميل يعني عملينه في البرنامج العام إن إحنا بنجي يوم الجمعة بنلغي كل البرامج ونعمل خريطة برامجية نقسمها لفترات إذاعية فترات إذاعية مثلا كل فترة ساعتين ثلاث ساعات 4 ساعات على حسب الفترة الزمنية فبدأت العمل في الفترة المفتوحة كنت بعمل فقرة كده بسيطة اسمها حرفة انضطرت عملت فقرة مع رجل بيشتغل في بيع الأبائيب اه, آه. دي الحرفه اللي اندثرت اه حرفه اندثرت وعملت لقاءاته و... وبعد كده بتاع العرقسوس وبتاع سنان السكاكين وبعد كده ايه اشتغلت طبعا بجانب الإذاعية سعاد حسن الله يرحمها والاستاذ عمر بطيشه وبعد كده بدأت أنا والزميلة إزاعية عز جنيدي نعمل الفترة اللي هي حوالي ساعتين ونص فكنا بنعمل حاجات بقى يعني عملت مثلا فقرة اسمها قرار في حياتي عملت فقرة اسمها من نوع الدخول وكنا بنغطي الأحداث الجارية دي كلها كانت البدايات للإزاعي لأستاذ محمد فؤاد البرنامج اللي انت بتعتبره هو البداية الحقيقية لمحمد فؤاد البداية الحقيقية أنا من وجهة نظري بالنسبة لي لتحقيق الإزاعي أجرس القطر طبعا أجرس الخطر اللي بدأنا مع الراحل والمخرج. الأستاذ إسلام فارس والزميلة مجدى شرف كنا بنتناول قضايا في منتهى الخطوره عن قضية الإرهاب والتطرف عملناها سنة 88 وبعدها الانفجار السكاني وكانت الخاتمة بقى في موضوع الإدمان فكان موضوع في منطقة الخطورة وكنا بنشتغل بحب فعلا لأن احنا كنا حرصين على إني الظاهرة كان في أيامها المخدرات شارف بقى شارف. التخليقية اللي ابتدت تبان الهيروين والكوكايين والحاجات اللي ابتدت تغزو السوق المصرية طبعا السيئة يعني سوق المخدرات يعني فعملنا حالة حراك في القضية دي لدرجة أنه حصل تعديل في قوانين المخدرات يعني لا تتخيلي صفية كان يعني سيدات البيوت في البيت اللي أنا شاكنه كانوا يتوقفوا معايا على السلم يناقشوني في الحلقة اللي سمعوها بعد أجرس الخطر في مرحلة جميلة جدا في حياتك عشرات البرامج القصيرة م. اللي قدمتها حصل ما حصلش مع الزميلة دكتورة منال العارف بعد كده توالت هذه البرامج الجميلة اللي ما بتاعتنا طبعا يعني أنا عايز أقول أن الإزاعي أو الإعلامي الحقيقي هو اللي لا توقف عن الإبداع وانه دائما متجدد الفكر ومتفاعل مع المجتمع ومتفاعل مع مشاكل المجتمع ويستطيع من خلال قالب المنوعات اللي هو القلب اللي بيوصل للمستمع ويعمل عملية تلوين في الأشكال الإزعية فيعني عملت مثلا حصل ما حصلش ومن الحاجات الظريفة جدا اللي افتكرها ان كان كل البرامج بيستضيف واحد ويعمل معها انترفيو او حوار <تصفيق> لا احنا فكرنا انا والدكتورة منال ان احنا نعمل حاجة مختلفه فاحنا رحنا عاملين حوار مع اسماعيل ياسين حوار مع يوسف وهبي من خلال ايه من خلال اعماله بنجيب الاعمال بتاعته ونبني سكريبت او يعني برنامج باسئله فكاهية وهم اللي يردوا بقى من خلال بقى. اعمالهم كان فعلا برنامج جميل ما حصلش هاهاهاها انا فهماكم حتقولوا انتم مين ولا لكم اه رايكم ولدي محمد فؤاد منال <مانين> العارف معنا اليوم الضيف احمد اهلا وسهلا بيك وندخل في الموضوع على طول ودى انت الحديث سيداتي أنساتي سيداتي ايه تلبخت ولا ايه أستاذ أحمد ايه يا ريت يا محمد إيه... يعني تساعده كده وتوريه <تصفيق> العملية الإزاعية تكون ازاي ابدأ بقى يا أستاذ ضيف اه هو بعينه والله هو بعينه محمد تمام وله عنينه هو <تصفيق> الاوصاف اللي قالت عليها <تصفيق> ايه يا أستاذ ضيف ده بتجيه اللي بتوصية ولا ايه عموما يعني اتفضل حضرتك قدم البرنامج وانا اسف جدا ان انا لا اللي اقدر اقوله دلوقتي انك هتستمتعوا جدا لان في كلام مختلف كبير اوي وهو اللي احنا متوقعين من حضرتك يعني انا اسف ان انا اطعت حضرتك يعني تاني متقول <ما> ايه الحكاية ولا حكاية ولا حاجة يا ضيف بس هو إيه زي ما تقول إحنا ما بنقدرش نتخلى عن طبع الموزعين يعني بيغلب علينا ومش قادرين يسيب لك الميكروفون بس إحنا طبعا إن شاء الله مش هنقطعك تاني ولا حاجة وقصل البرنامج يا أساس ضيف يعني هو بس هتطع لنا كام ما تحملش هم اللي انت عايزه إن شاء الله بس صحيح يا أساس ضيف انت هويتك يعني تفصيل الفساتين الحريمي ولا أحسن خياطة لا خسرتك يا ضيف يعني والله خسرتك يعني <تصفيق> على كده بقى الجلابيه الرجال الحلوه اللي انت لابسها اللي ليها كرانيش غريبه دي تقدر تقول عليها صنع ايديا وحيات عينيا ايه رايك بقى في شكلها مش لطيف بزمتك ولا الكرانيش اللي على الصدر دي ودي كولتيه ده مش حلو ده يعني ولا أبرع خياط يعني يا استاذ ضيف هي معلش هو محمد يقصد خياطة هو محمد بس ما بيعرفش الفرق بين الست اللي بتفصل للرجالة ولا الست اللي بتفصل للستات والخياط ده تخصص حريمي طبعا يعني إنما يا العروس ضيف العروسة اللي انت ناوي تخطبها يعني يعني أسأل حضرتك يعني و... يا حضرة بطل الحركات ولا حركات ولا <تصفيق> حاجة يعني أنا بس عايز أسألك عن الجماعة بتوع تبتسأل الأسئلة دي ليه كلها؟ هو محمد ما يقصدش طبعا يا ديف ضيف بس احنا كنا عايزين نعرف مين بقى المعجبه من وسط المعجبات الكتير بتوع الضيف احمد اللي قدرت تفوز بقلبك تدينا اوصافها كده <تصفيق> مولوده في ايدها كمانجا عاطفيه لدرجه خطيره يا سيدي. بتسمي ال اسمين وان في تعمل اطلاعها خياليه وحساسه وخيالها مركز نفاس عظمتني فيهم 2000 جنشه مرسوم على ورقه كراسه <تسجيل> لا دي حاجه يعني عظيمه خالص يا استاذ ضيف وانا بقول لك يا بختك وانا بحسدك يعني على المواهب دي كلها اقصد يعني مواهب العروس <تسجيل> خلاص اتجوزها انت لا احنا طبعا ما نقصدش أساس ضيف ربنا يهنيكم بعض وعشان ما نزعلش ولا حضرتك تزعل مننا احنا طبعا بنشكر تشريف حضرتك لينا النهاردة في وبنقول لك كل سنة وانت طيب وشكرا كل سنة وانتم طيبين رحلت عنا ولسه بنا وأعمالك بتتكلم بدالك ألف تحية للفنان الراحل الضيف أحمد حصل ما حصلت يا صلاة النبي اهو كده بعد كده عملت حاجة برضو في قلب الفانتازيا او الخيال لان طبعا احنا بنشتغل في الازاعة والازاعة بتعتمد على الخيال اساسا فعملت برنامج اسمه عناوين جرانين المستقبل دي على فكرة حاجة من, من ضمن حاجات صلاح جهين ففكرة ان انا اجيب واحد واقول له هنستعرض عناوين جريدة صادرة بعد سبعين سنة مثلا يا طرى المنشدة هيبقى حي... شكله ايه صفحة الرياضة صفحة الفن النهاردة ان شاء الله احنا بنحتفل بعيد ميلادك كل سنة وانت طيب مرة تانية وفي نفس الوقت هنستمتع ونستمع الى احد البرامج اللي انت قدمتها من عشرات البرامج الجميلة اللي احنا ذكرناها في البداية حتحب تسمع السادة المستمعين برنامج ايه كتاب حياتي بصار تاريخ حياة إنسان فيجر في خمس دقائق ازاي بتخيل ان هذا الشخص الفجر الرجل العظيم الرجل اللي ليه اسهامات بتخيله ككتاب هذا الكتاب ليه عنوان ولي صورة غلاف وليه مقدمة وحد كتبها له طبعا دي معنى مجازي يعني. يعني مقدمة يعني مين صاحب الفضل عليك يعني ايه انا فاكر برنامج كتاب حياتي سجلته مع الصحفي الكبير الراحل مصطفى أمين ايه رأيك لو نسمع السادة مستمعين حلقة نسمعهم من شاء الله هنا القاهرة كتاب حياتي كتاب حياتي مع محمد فؤاد الساتب الكبير الاستاذ مصطفى امين تسمح لنا نقترب من كتاب حياتك نتصفحه مع السادة المستمعين اهلا مسهلا عنوان لكتاب حياتك حياتي شكل صورة الغلاف لكتاب حياتك هيبقى ازاي في صورة ولد شقي ليه حضرتك لانا كنت ولد شاقي كنت دايما متمرد ودرجة ان انا كنت طالب في مدرسة الوقاف الملكية اللي اسمها الوقت لخديو اسماعيل واترفت منها لان عملت مظاهرة هتفت بسقود رئيس الوزراء تحب تهدي اول نسخة من كتاب حياتك لمين القارئ المصري مقدمة الكتاب يا ترى هتكتبها بنفسك ولا تحب مين يكتبها احب انيس منصور يكتبها ليه بالذات؟ لأنه أحد تلاميذي اللي أفخر بهم لو انتقلنا إلى المراجع الأساسية التي استندت إليها وأنت تكتب كتاب حياتك ذاكرتي ويأترى ذاكرتك بتسعفك في كتابة كتاب حياتك؟ يعني أنا أذكر الماضي جيدا لكن لا أكاد أذكر الحاضر <تصفيق> ليه بتسقط الحاضر من اعتبارك؟ لأنه الحاضر مقيد والماضي كنت اكسر هل ترجم كتاب حياتك وخرج خارج الحدود فعلا في ترجم الى الانجليزية في جريدة معينة في, في عدة جرائد مختلفة الكاتب الصحفي الاستاذ مصطفى امين من كم فصل بيتكون كتاب حياتك من فصول كثيرة جدا الفصل الاول كتبت في ايه المجلات التي اصدرتها او اشتركت فيها وانا تلميذ. الفصل التاني لما رحت ثانوي وطلعت مجلة بالمطبعة اسمها التنميز كانت بتوزع من مدارس مصر وقفلتها الحكومة فطلعت مجلة تانية اسمها الاقلام فقفلتها الحكومة برد الفصل التالت ان انا اشتغلت باسم مستعار في الصحافة كان اسمي كان عدة اسماء لكن اذكر منها ميم وابو درش ومقصوف الرقبة في فصل مهم جدا في كتاب حياتك وهو فصل اخبار اليوم كتبت فيه ايه انها كانت جريدة سعيدة الحظ جدا لانها من اول عدد صدر كانت اوسع غرائد انتشارا في مصر والشرق الاوسط الكاتب الصحفي الاستاذ مصطفى امين كتبت ايه في فصل الحب في كتاب حياتك اننا مدينة في حياتي لنساء كثيرات العمل الخيري والجانب الانساني كتب ايه الكاتب الصحفي مصطفى امين في كتاب حياته اولا ان احنا عملنا عيد الام علي امين وانا وعملنا لسه القدر وعملنا أسبوع الشفاء وعملنا مساعدة الطلبة وعملنا مساعدة الجامعات وعملنا مع دلس القدر للأيتام لو أعيد طبع كتاب حياة الكاتب الكبير الأستاذ مصطفى أمين هل حيأخذ نفس الشكل نفس الأحداث طبعا ان الحقيقة لازم تبقى في كل حاجة لو قدر واطرح كتاب حياتك في السوق يا ترى حد يقف كام ارخص ما يمكن ليه لان عاوز ناس كلها ترى كتاب حياتي ولكم تحياتي الإزاعي القدير الأستاذ محمد فؤاد كل سنة وانت طيب ونتمنى لك حياة سعيدة إن شاء الله وتكون بداية جديدة بعد كل هذه السنوات 35 سنة و6 شهور وأيام و15 يوم, <تصفيق> <تصفيق> يوم. <تصفيق> يعني الحياة كلها انت استمتعت أكيد بيها يعني <تصفيق> مش مجرد عمل روتيني ولكن اللي كان يشوفك دايما في الاستوديو كان يشوفك ان انت بكل مشاعرك وبكل أحسيسك مع التسجيل اللي انت فيه حتى تبدع فيه يعني ارجو ان انا كون اوصلت رسالة اعلامية واضفت شيء للسادة المستمعين وطبعا يعني حكم المستمع هو الفيصل في يعني لا تزكوا انفسكم يعني انا لا ازكي نفسي ولكن على الاقل يعني اتعشم ان انا كون اضفت شيء مفيد لمستمعي الازعى شكراً أستاذ محمد ونتمنى لك حياة سعيدة إن شاء الله كل سنة وإنت طيب شكراً يا صفية وبشكر السادة المستمعين واللقاء التالي مع الرائد الإذاعي محمد علوان وهو من مواليد الخامس من شهر ديسمبر عام 1921 بالحلمية الجديدة بالقاهرة حصل على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل عام 1956 وتقلد العديد من الوظائف منها مدرس بالتربية والتعليم أستاذ بالمعهد العالي للفنون المصرحية لتدريس مادة الإذاعة عام 62 ومدير عام للمنوعات بصوت العرب ثم مديرا لمراقبة الدراما بصوت العرب ومراقبا عاما للتمثيليات ثم مستشارا في إذاعة الشرق الأوسط قام محمد علوان بتمثيل عدة أفلام من بينها الواجب، الشرف الغالي، ريا وسكينة، الخرساء، البنات والصيف وقد أخرج للإذاعة العديد من الأعمال والمسلسلات الدرامية الناجحة لكبار الأدباء من بينها دنيا الله لنجيب محفوظ، عمبر سبعة لدكتور مصطفى محمود، ورقة الياصيب نصيب لمحمود تيمور، البطل لدكتور يوسف إدريس، صابرين لجاذبية صدقي نادية ليوسف السباعي وأخرج أكثر من عمل للكاتب إحسان عبد القدوس من بينها أين تذهب أمي أنف وثلاث عيون في بيتنا رجل كما قدموا سلسل حياتي عن قصة حياة الموسيقار محمد عبد الواحد وقد منح الراد الإذاعي محمد علوان شهادة التقدير في عيد الفن عام 1979 وخد رحلة عن عالمنا في الأول من أغسطس عام 1979 محمد عبد الوهاب و من العزة الدموع دي يا سلوك بقول نرجع البيت ليه الليل هيدخل علينا والطريق ضلمه ولا شويه وحنطلع للنور السكه دي صعب ارضها وحشه نعمل ايه مفيش قدام الطريق تاني نرجع دي بتمطر مطر خفيف هتتعب كده مش مهم المطر زاد ايوه يلا نرجع البيت ونرجع ليه نركل لغايه المطر ما تخف يوم حزين حزين حتى السما بتبكي أستاذ ايوه يا سلو بتفكر في ايه ابدا بشوف البحر والمطر منظر كئيب منظر جميل ازاي دايما احب ابص لاي شيء من اجمل زاويه مش شايفه الا كاله وليه ما تبصيش لنقطه المطر اللي زي دي وتقولي أمي. نقطه الميه دي كان اصلها نقطه من البحر افترقت عنه وخطفتها سحابه وحرمتها منه وهدلوقتي راجع علي يعني يعني رجعت لبعد الفراق <تصفيق> عايز تقول كده انا عايزك تبص لكل حاجة من اجمل زوية حتى المنظر ده اللي بتقولي عليك ايه المطره زادت اوش ايوه يلا نرجع البيت يظهر ان ما غير كده <تصفيق> ايوه والنبي يلا. الو الو ايوه يا شريف الاستاذ ماله طلب مني طلب غريب قوي ايه اشوف الاستاذ غزال دا فين واتحرى عنه واعرف هو مين اخلاقه ايه وسلوكه ايه و... وحاجات من دي ايه ده يظهر مهتم قوي بالحكايه دي ها باين عليه بيغير منه قوي ليه قالك إيه؟ ايه لا هو جابها لي ملفوفه كده فاكر اني مش فاهم قالك إيه؟ ايه إيه؟ ايه قال لي ان الاستاذ غزال ده هيتجوز واحده قريبه واحد من اصدقائه وعايز يستعلم عنه <تصفيق> الله ايه مالك يا سلمى لا ابدا لا ابدا مالك لا مفيش بس متغاظ من غيرته اللي بقت زياده عن اللزوم تصدقي ان من كتر ما الاستاذ مهتم بيه جاب عنوانه ايه آه اهو كتبه لي هنا أربعة شارع سان ستيفانو بسان ستيفانو وجاب العنوان ده من ايه؟ مش عارف هو العنوان مظبوط كده؟ هو أيام ما كان بيحبني كان ساكن في الإبراهيمية ايه؟ لا في كامب الشيزار الله بين الإبراهيمية وكامب الشيزار أمال ايه العنوان ده؟ وانت يهمك في ايه؟ يعني انت حتدور عليه؟ ها؟ ده برضو واجبي دام الأستاذ كلفني بحاجة وما تدريش ايه المانع يعني؟ انت انت حتدور عليه صحيح؟ راجل والأستاذ مهتم بيه دي ما تستبعديش انه ينزل بنفسه ودور عليه ويعرف مين هو لا مقدرش اقوله معلومات غلط عنه مش لطيفة يا دي المصيبة السودة اللي على دماغي وليه بس مصيبة سودة فيها ايه دي يا سالو يا سيدي ادي لك انا المعلومات عنه طب وانا حخسر ايه موصل لسان ستيفانو واشوف العنوان ده يا ابني انت بتخرف بخرف ليه الحق علي انا اللي عايز اريحك روح روح دور في سان ستيفانو. روح الله. طب ايه الحكاية فهمين؟ روح دور عليه روح وانلاقيته ما بقاش هنسأله ليه؟ الاستاذ غزال انت دابوي يدرس في جامعة العراق رجع سافر عالكويت الله يعني هو مش هنا؟ استناني بس ها... ومن الكويت راح عالسعودية ومن السعودية مش عارفة يا راح ليبيا يا الجزاير يا السودان الاردن حاجة زي كده ايه ده؟ ايوه وبدل ما اتدوخ نفسك اقولك انا كل حاجة عنه مم. اقعد بس اقعد ما تقعد ها؟ اقعد تعالي يا سلو العاشة لما كمل اللي في ايدي <تصفيق> طب اوعى تنسى تتعشى حاطر وقف ليه ما تعودي عشان تعرف بس أعرف إيه مع كل عمايلك اللي بتعملها برضو ما بتونش علي أشكرك بتهيق لي دايما إني لو ما قدمت لكش الفطار مش هتفطر لو ما اكلتكش مش هتاكل مش كده وبس ده أنا ساعة أبقى عايزة أوكلك بايدي وبعد كده تقول علي طفلة اللي بحس دايما إنك طفل كبير وماله ما هو كل راجل طفل كبير عارف ساعات بحس إنك ابني الزغان <تصفيق> بتضحك علي لا ازاي على العموم إذا كان الراجل طفل كبير فدايما الطفلة امرأة كبيرة دايما الأم جواها وعشان كده تحب تلعب بالعرايس. يعني مصمم مننا إن طفلة ودي حاجة زعل أنا بحب طفولتك كويس إنك لقيت فيا حاجة تتحب يعني يا قلبي مليان منك مليان إيه حب وزعل دايما زعلانه مني كده يا سنو انت نسيت المبارح إنك كنت بيعني خالص وانت نسيتي إنك أنت اللي شجعتين على إيه نواجه اللحظة السخيفة ونخلص كنت فاكرك هتتمسك بي كنت فاكره لما عندك لك لا لازم امشي واروح لراجل تاني هتروح تضربني ما ضربتنيش ليه هو الجمال ده انخلق عشان ينضرب امال علشان ايه علشان يشاع بهجة وامل كنت فاكرك هتقول علشان ينحب وليه لا بتحبني عمري ما كرهتك اييييه يا ماما عليك وعلى لفك ودورانك أدفع عمري كله وعرف حاجة واحدة بتحبني ولا ما بتحبنيش عمرك أغلى من كده بكتير يعني منك اللي يشوفك مبارح ما يشوفكش دلوقت إحنا كان لازم ننتهز فرصة مبارح ونخلص حيق اللي بتالي هو. مشكلتنا يا سلوة إن احنا بنأجل حل المشكلة التأجيل شيء مسكن مخدر بس مش علاج يا سيدي سيب بكرة يعمل اللي هو عايزه كل شيء يا سلوى لازم ينتهي في لحظة مش عايز ما مفيش مهرب منها اقتلني ما تخلني إيش ليه هو أنا عطيل يعني بتغير علي زي عطيل أنا قلت كده أنا شفت المسرحيه دي عطيل كان بيغير على حبيبته وعشان كده قتلها انا رأي غير كده رأي إن عطيل قتل حبيبته في لحظة تعب لحظة تعب؟ ايوه ساعات الإنسان تجيله له لحظة تعب من إحساساته لحظة هرب لحظة خلاص يا ريتك تكرهني وتقتلني زي ما قتلها ومين قالك إنه كان بيكرهها؟ ده قتلها وهو في قمة حبه لها أنت بتصدق كلام الكتب يا أستاذ؟ في حد يقتل اللي بيحبها؟ ويكره اللي بيحبها كمان وهو في الحقيقة بيحبها كلام ايه الملخبط ده بقى؟ اصل الحب غاوي كرنفال يحب يتنكر ساعات يبقى على شكل كراهيه واحيانا على شكل انتقام واحيانا الكلام ده دا مش داخل دماغي ابدا ليه افرضي ان فيه اتنين بيحبوا بعض وافترقوا على خلاف وخصاب ها تلاقيها بتعلن في كل مكان انها بتكره ايوه ده اللي بيحصل وتلاقيه هو بيقول انا مش طايقها ايوه والحقيقه انهم لسه بيحبوا بعض ازاي بقى كل الحكاية ان حبهم في حالة غضب ولا قناع الكراهيه طب ولو كان الحب راح منها ومنه يعاملوا بعد إزاي؟ لما اتنين يكونوا في حب ويشفوا منه تلاقي بينهم بعد كده احساس هادي ملوش طعم ملوش لون فاتر يعني عطيل قتل حبيبته هو بيحبها؟ منتهى الحب أصلها كانت بتخليه غير عليها علشان كده حبها منتهى الحب الغيرة عمرها ما تكبر الحب ده يمكن تقتله لما تزيد عن حدها إزاي بقى؟ الغيرة زي ضغط الدم تمام اعتدالها صحة للحب وزيادتها مرض سيناريو وحوار أحمد رجب إخراج محمد علوان أعزائي المستمعين نرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة أه حتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله لكم منا أحلى المنى وأرقة حيات مهندس الصوت محمود صبري من كنوز الإذاعة رحلة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي صحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري